Allee Ja. Yeah. Gay pistol. Ämâna. Ämâna. Ämâna. Ämâna. Ämânaل ini الليلي ل واللي افراح كل ل افراح ليله ليله جميل عويس أمانا يا ليل تقول للفقري لي سن أمانا يا ليل العمر كله إن كتب لي إن كتب لي الليلة في الجنة كم طلتني على ذلك För hårt måt manat. Ali, Ali, Ali, Ali, Ali,